كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين